السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيَنَّكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماعات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك على أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم 121. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أنيب 122. 119. أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 110. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد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 117. أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير 118. ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن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 111. أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور 112. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا لَمَّا خَرَّ وَتَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا نَبِذُوا فِى الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ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 113. من سدر قليل 114. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل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 فقالوا رَبَّنَا بَاعِثٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 118. لا إِلَّا الشفاة أَذِنَ لَمْ لمن أذن له حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 119. قل من يرزقكم من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 117. ويفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 118. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم 119. وما أرسلناك إلا 117. بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 118. ويقولون متى ذا الوعد إن كنتم صادقين 119. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاء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 فالكالوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا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 وقالوا وقالو ما هذا الا ifكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لم ما جاء ام ان هذا الا سحر مبين وما اتيناهم من, من كتب يدرسونها وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدٍ